ثلاثة، استمع إلى الكلمات وضع الرقم الصحيح على صورة مناسبة كما في المثال واحد، جسم اثنان، عين ثلاثة، يد أربعة، أذن خمسة، قدم ستة، رأس